وَإذاابَ لَ غَلَتُفَالُ مِنْ كُمحُلُ مَ فَلّ يَستَذِن كَمَسْتَذَن الَّذينَ مِنْ قَبلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَين اللَّهُ لَكُمُ وَآَاتِه وَلَّهُ عَمٌ حَكِي